اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مارضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدة إلا إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموها الهذا إلا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل بل هو شاعر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 فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصنا من قرية كانت آمنة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلم لا أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم, لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خنقنا السماء وما خنقنا السماء والأقطار ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذناه ولاتخذناهم لدننا ان كنا ان كنا فاعلين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 واتخذوا آلهة لا يسأنون عما يفنون وهم يسألون واتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه آلهة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 وقال اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وان بأمره يعملون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 كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت وانا بلكم بالشر والخير فتنه وان يرجعون والينا ترجعون أَكَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي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 وجوههم ناعم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم, وجوههم نار لو يعلم الذين كفروا لا يكفون عن وجوههم نار ولا عن ولا هم نصرون تاتيهم بقطم فتبهتهم فانا يستطيعون ردا فلا يستطيعون ردا ولا هم منطرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 لَمَّا تَعَنَّا هَؤُلَاءِ حتى حَتَّى حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا أفلا يرون أن نأتِ الأرض نقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون قل إنما أُذِركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا واللوم مدبرين إذا ما يذرون ولإمستهم نفحة من عذاب ربك لا يقول لا يقول لا لي ياويلنا إن كنا ظالمين قل إنما أدركوا بالواحد ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون. ولَأِمَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا لَا يَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَبْعُو الْمَوَازِينَ الْقِصْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا رَأَيَاكَ لَمْ يَتْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حاسبين ولقد آتينا موسى وهرُون الفرقان ولقد آتينا موسى وهرُون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا كتاب أنزلناه بارك وَقَدَى كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَقَدَى ذِكْرٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُكْرُونٌ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْتَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا وَكُنَّا بِجِعَالِ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 قال باربكم رب السماوات والأرض الذي فضرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَلَّاهِنَ أَكِيداً أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَمْرٍ وَاللَّهُ مُدْبِرٌ فَجَعَلَكُمْ جُذَاداً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ بِهَذَا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له, يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضْرُرُكُمْ أَفِئْنَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ آذُونَ اللَّهَ أَفَنَاتَقِنُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كوني بَرْدًا وَسَلَامًا قلنا يا نار كوني برده وسنا من على إبراهيم وأرادوا بغي كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا بغي كيدا فجعلناهم الأخسرين لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّهُ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَمْمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ خَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إن وإنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاسجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إن إنهم كانوا قوم سوء إنهم كانوا قوم سوء فإن أخرجناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحarth إذ نفشت فيه غنم القوم وقناذ حكمهم شاهدين ففهمناه سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة نبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولس لي مع الرياح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكن بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملات ذلك وكن لهم حافظين. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ وَمِنْ وَرَائِهِمْ رَحْمَةً منا رَحْمَةً منا وذكرًا وذكرًا رحمة من عنادنا وذكرًا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 وزكريا إذن أدا ربك ربنا تدرني فردا وأن تخير الوارثين فسجبناه له ووهبنا لَهُ يَحِيَّ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِن أنكم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكان لنا خوشعين والتي أحسنت فرجنا فنفخنا فيها من روحنا وجعناها وبنىها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه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 حتى إذا فتحت يأجوج ومؤجوج، وهم من كل حدب ينسدون، وقَاتَرَ بَلْ وَعْدُ فإذا هي شَأْخِصَةٌ أَبَصَارُ الَّذينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا ذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردو لو كان لأ فيها خالدون. لهم فيها زفير، لهم فيها زفيرون، وهم فيها لا يسمعون، لهم فيها زفيرون، وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسناء. لآئك عنها مبعدون لآئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا فَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَنَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ هذا يَوْمُكُمْ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ ونطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدنا علينا إنا كنا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَلِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدًا مسلمون. فإن تولوا فقل آذاتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدْرِ لَنَا عَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حين حِينٍ عَلَى مَنْ يَحْكُمُ بِالْحَقِّ وَأَرْضُ النَّرْحَمَانِ الْمُسْتَعَانُ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ